بسم الله الرحمن الرحيم آلكلام الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقذفن الذين من قدرهم فلا الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات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 مِنْ يَقُول آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَتَنَا فِتْنَةَ عَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَنَا فِرْعَوْنُ رَبُّكَ لَيَقُولُنَّ إنا كنا مَعَكُمْ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 ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيئا إنهم لكاذبون وليحملن يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون اذكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتغوع عند الله الرزق واعبدوه واشكروه اليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاه المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا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 واولائك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قال اقتلوه او احرقوه او حرقوه الله من النار فِي في ذلك لآيات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 فآمن له لوط، وقال إني مهاجِر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي دُرِّيَّتِهِمْ ضُوَّةً وَجَعَلْنَا فِي البوهت والكتاب وأتيناه أجره وأتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.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 فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها لا ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في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 ولقد تركنا منها آية زينة لقوم يعقلون وإلى فتذبوه فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من متاكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 وَلَا تَتَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمْ مَا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي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 وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ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 يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي لفضيله الدكتور من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس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 نزل من السماء ما ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما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 فسوف يعلم أو لم يروا أن جعلنا حرمًا آمنه النَّاسُ الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَصُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ من